صلى الله عليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما هو التفسير الصحيح والراجح للمصرف لمصرف قوله تعالى وفي سبيل الله في سبيل الله من أهل العلم من توسع في هذا المصرف وجعلها في كل أبواب الخير جعلها في كل أبواب الخير ومعنى ذلك أن دور العلم والمساجد وحفر الآبار وغير ذلك من وجوه الخير كلها تدخل وعلى ذلك لا يكون المصارف محددا لانه لا يشاء الإنسان أن يدخل بابا من أبواب الخير إلا أدخله في هذا لكن الصحيح ان في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله وما نص في الحديث يعني ما نص في الحديث على أنه داخل في ذلك مثل ما جاء عن الحج قال هو من سبيل الله نعم حيث عليكم يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لعامل يعمل لدي بالصيدلية إذا كان فقيراً إذا كان فقيرا وأعطي لفقره, وأعطي لفقره فلا حرج في ذلك إذا كان فقيرا أما إذا كان المقصود من إعطائه ليس مرعاة هذا الأمر وإنما لكسب نشاطه ومزيد العمل والاهتمام أو نحو ذلك فلا يجعل الزكاة وقاية للمال أو وسيلة ل نفع الإنسان لا يجعله وسيلة لنفع نفسه وإنما هذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على الغني صدقة تؤخذ من ماله وتعطى للفقراء نعم أحس الله ليكم يقول شخص دفع زكاة المال في بناء مسجد فماذا يجب عليه في الآن زكاة المال ليست يعني المساجد ليست من المصارف المساجد تبنى من حر المال صدقة تقرب بها إلى الله وفي الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة وينظر هذا المال الذي هو له مصارف محددة وجعله في غير مصرفه فيضع هذا المال في مصرفه في مصرفه ويدفع عوضا عن عن هذا المال الذي دفعه في المسجد فيجعله في المصرف أو أحد مصارف الزكاة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى و والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا